يكله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد تنبيه خطبة الجمعة غدا بمسجد الرحمن الرحيم وهذا المسجد بمنطقة سوق الحمام تحت كبري السيدة عائشة مباشرة لنشرت على أن من وما أكدره لكن المقلد ما يجوز أن الأصل جواز دفع مثبت الموضوع هو أفر الذنوب. والمعاصر وبعد كتاب البيع باب شروط البيع وكنا قبل يا طلبة العلم الذكرنا بشروط البيع ثلاثة شروط اما الاول فهو شرط التراضي نعم أما الأول فهو شرط التراضي وأما الثاني فهو شرط ماذا أن يكون العاقد أهلا للعقد وأهلية العاقد تكون بأربعة أوصاف الحرية والعقل والبلوغ ورجد وأما الشرط السائز فهو ماذا أن تكون السلعة مباحة النفع مباحة النفع فيخرج بالشرط هذا ما كان محرم النفع مثاله الآلات اللهو والطرب ونحو ذلك اما الشرط الرابع فهو نعم ما موجود الشرط الرابع معلومية السلعب ما الدليل على هذا الشرط فتعلمون قاعدة أن كل شرط ليس في كتاب الله وليس في هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل ولو كان مئة شرط فالشرط الرابع هو معلومية السلعة وقد دل على هذا الشرط حديث أبي هريرة رضي الله عنه واسمه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اسلم سنة سبع ومات سنة كم مات سنة تسعين وخمسين او في بداية السنة الستين من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل دعا بذلك وكان يدعو فيقول اللهم اني يعني أسألك الموت عند الستين فأبو غريرة رضي الله عنه يروي عن نبينا صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيوع أو عن بيع الغرب المجهول نعم بيع الغرر في التغرير والخداع صحيح لما يبيع لك شيئا في كيس وانت لا تدري ما بداخله هذا غرر لما قد يكون فيه ماذا من الخداع كمثل ربط درع الشاه او البيمه حتى ينتفق ايه درعها فلما تشتريها هذه البهيمة ترى بعد أنها ليست كذلك فهذا البيع اسم بيعه غرر لما فيه من التغرير والخداع فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيوع الغرر تمام وبيع الغرر في جهالة أم لا فيه جهالة كبيع المنابزة أو الملامسة تمام بيع الملامسة مجرد أن تلمس شيئا يقول لك إيه بيعته لك أو بيع المنابزة تمام ولهذه البيئة صور موجودة في واقعنا سيأتي ذكرها ولكن أمهل الآن فأقول نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر لما فيه من ماذا من جهالتي من جهالتي والدليل الثاني حديث ابي هريره رضي الله ايضا ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من اسلف فليسلف في شيء في كيل معلوم <تصفيق> من اسلف في شيء فليسلف في كين معلوم ووزن معلوم إلى أجال معلوم نعم أنا قلت من حديث بيريرا لا هذا ف... هذا صبغ لسان هو من حديث ابن عباس عند البخاري ومسلم من أسلف فليسلف في شيء معلوم وكايل معلوم إلى وزن معلوم فشرط هنا في هذا الحديث شرط ماذا نعم العلم الذي ينافي ماذا الجهالة نعم له بيع السلم يعني يقبى المبلغ على أن يسلم السلعة ساعة كذا وكذا تمام فشرف شاء صلى الله عليه وسلم المذا؟ العلم في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم صحيح وبالنظر الصحيح أن التراضي لا يحدث في البيع إلا بماذا إلا بمعلومية السلعة صحيح وبالنظر الصحيح أكتب وت... والدليل الثالث النظر الصحيح النظر الصحيح لأن معلومية السلعة أو لأن التراضي في البيع ترفرر الله لأن التراضي في البيع لا يحدث إلا بماذا إلا بمعلومية السلعة. وإلا فكيف أنت ترضى عن هذا البيع إلا إذا كنت رأيت السلعة فهيح ورضيت عنها فيحدث بذلك الرضا تمام يبقى وبالنظر الصحيح أن التراضي في البيع لا يحدث إلا بمعلومية له السلعة يمكن تحقق العلم الذي ينتفي به ماذا الجاهل ويندفع به الغرار السلعة بماذا برؤية بصرية فينتفع العلم اولا بالرؤية البصرية اكتب بالرؤية ليه البصرية ويشرح النظر في السلعة والتخليب والتخليب فيها ما الدليل على هذا حديث التمر صدقته جزاك الله خيره من ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في ماذا في التمر بما يدل على انه يشرع اكتب بدليل حديث التمر الذي عند مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في التم وآخذ يقلبه وآخذ يقلبه ليتحقق له بذلك ما بأه العلم ونهي الشريعة عن بعض البيوع كالمنابذة والملامسة بسبب ماذا بسبب انتفاء صفة العلم تمام إذا قلنا تحقق العلم بماذا؟ ما عندك المنابضة هذا تصور موجود اليوم والله يعني يرمي لك الشيء يقول لك إيه؟ من يلمس هذا تمام؟ يصير إيه؟ بيعا هذا موجود فعلمت أن بعض المؤسسات اليوم تبيع بهذه بالطريقة عند الزحام الشديد تمام؟ اقضرني بعض الناس قال فعلا يرمون السجاد ويقول اللي ينمس او اللي يمسك السجادة تكون قد وقع فيه في حقه فيشتريها طبعا هذا من بيوع المنابذة فناهي الشريع عن بعض البيوع كالمنابذة والمنابذة هذا النهي علته ماذا اخي الجهالة تمام الجهالة طيب وثانيا يتحقق العلم بماذا لا ما احنا قلنا بالرؤية اولا وثانيا بالوصف الكاشف الذي تنتفي به الجهالة ودليل هذا من حديث ابن عباس السابق فليسلب في كيل معلوم موزنه معلوم تمام ويشترك في هذا الوصف الكاشف ان يكون وصفا تنتفي به الجهالة لا يشترط ان يكون وصفا ايه؟ دقيقا كاملا او وصفا مطلقا إنما الوصف الذي يتحقق به ماذا ليه؟ العلم وتنتفي في صفة الجهالة مثال في بيوع السيارات دربت هذا المثل من قبل تمام أبيعك سيارة مركز كذا صحيح موديل كذا تمام لونها كذا من اشترت هنا في وصفها أن, تكون إيه؟ أن تحدد لي لون مثلا الخيط الذي يخيط به له او الذي يخيط به كرسي السيارة او كذا تمام صحيح هذا ما يشترط انما يشترط في الوصف, الوصف الذي يتحقق به مبنيه العلم وتمتفي به له الجال. تمتفي بالجالة تمام فقلنا اولا يتحقق بالعلم برؤية او بالوصف او بالوصف تمام بحيث يمكن ضبط السلعة بالصفة حتى لا تشتبه بغيرها حتى لا تشتبه بغيرها اللي يصرف هنا اللي هو نوع من انواع البيعيس اللي هو تأجيل احد العوامين فيستلم المال على ان يسلمه له السلعة فالنبي صلى الله عليه وسلم شرف ماذا ان يقدم له وصفا كاشفا لهذه السلعة حتى لا يحدث بينهم اختلاف او شجار عند اللي عند استلام السلام، عند استلام السلام، فرعون أنى أنبيع؟ الملامسه والمنابذه وبيع الملامسة ا ا يقول لو لمست السوب فهو بكذا أو كذا صور ده موجود برضو يعني بعض يحاولك لو فتحت الكيس خلاص أصبحت هذه السلعة ايه؟ من حق تمام وبيع الملامسة هو كأن يقول له إذا مست يدك الثوب أو كذا فهو بكذا أو كذا من المال وبيع المنابسة هو أن ينبذ. الرجل سلعة على أن يبذل الثاني له المال، وهذه اليوم محرمة لعلة ماذا جهلة ولعلة مقامرة ولعلة الغرر، تمام؟ ولعلة اللي الغرر. ومثل هذه المثلة ايضا ومثلها بيع الحمل بيع الحمل اذا كانت البهيمة حاملا يقول لك تشتري حملها بكذا او كذا تمام وبيع <تصفيق> الثمر على الاشكار وهذا للأسف موجود تمام انام يبيعون هو على ليه على الشجاء على الشجر نعم ما يقول أخونا لم اسال سؤالك بارك لطيف ايه أوه. إذا كان العلم لا يتحقق إلا بالتذوق أو التجربة، تمام؟ فهذا يتعين كالسيارات اليوم من أحياناً هذا موجود في السيارات تجد اليوم إنه بياخذ السيارة يجربها، تمام؟ وهذا العرف موجود ومعمول به، لأن هذا يتحقق به له هذه التجربة تحقق بالي العلم. الذي تنتفي به الجهالة وكذلك التذوق وكذلك تذوق فهذا مشروع تمام ولكن هنا مسألة عظيمة لو صار كل رجل يتزوق السلع لكي يشتريها فهذا قد يبضي ماذا إلا ظلم صاحب السلع لذلك أقول إن فعل عليها أن يعوضه أن إيه أن يعاوضه صحيح أن يعاوضه لماذا برك الله فيك على أن يعاوضه حتى لا نمنع الزلم صحيح حتى نمنع الزلم فهذا هو الشرط رقم كم أمهل يا رجل نعم الرابع الشرط الخامس أن يكون الثمن معلوما ودليل هذا الشرط ماذا دليل هذا الشرط نعم هو نفس دليل الشرط السابق لأن معلومية السلعة في مقابلها ماذا معلومات السمن صحيح. شقولنا البيع والشراء كم هو واحد في الشريعة. يبقى نفس أدلة له. الشرط السابق هي هي أدلة الشيء هذا الشرط. تمام معلومية له السمن حتى ينتفي ماذا؟ الغرر حتى ينتفي له الغرر. كان رجل يذهب إلى رجل يقول انا اشتري السيارة. لهذا المال موجود في الكيس هذا مشروع غير مشروع لما فيه من غرر ولما فيه من مقامرة لان هذا الموجود في الكيس قد يزيد وقد يه تمام فلا... فا هنا لا بد من معلومية له الثمن هذا هو الشرط الخامس والدليله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيوع له عن الغرر عن بيوع الغرض هنا على فرع على مسألة موجودة الآن أكتب فرع وعليه فيكون هذا من أبلتنا على منع ما يحدث في بيوح التخصيط من كتابة اوراق مالية كما يقولون عرفا على بياض من كتابة اوراق مالية كما يقولون عرفا على ايه على بياض طبعا سيكون هناك درس منفصل في موضوع بيع التقصيد لكن اقول من ادلتنا على منع بيع التقصيد ان بيع التقصيد لا تتم في زماننا هذا الا بكتابة ماذا ما يسمى عرفا الشيك على ايه على بياض هذا ادخل السلعة في ماذا في جهالة السعر ام لا ادخلها في جهالة ايه يبا إذن افتقد البيع هنا شرطا من شروط ماذا هتوني لا هو باعه بكذا وكذا ولكن كتب هذه الورقة كضمان لماذا ولكن كتب على بياض فأين الضمان هنا والحديث قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل هذا منتفى في هذه الورقة البيضاء صحيح يبا اذا بيوع التقصيد فيها جهالته جهالة سمن فيها جهالته سمن وهذا يدخلها في ماذا في بيوع الغرر او بيوع المحرمة لانها افتقلت شرطا من شروط صحيح طيب ما كتبت يقولون عرفا على بياض لما فيها من جهالتي السمن مما يفقد هذا البيع شرطا من شروط صحته مما يفقد هذا البيع شرطا من شروط صحته ألا وهو معلوميه الايه الثمن وجعله من بيوع الغرب لان من شرط البيع عند اهل العلم العلم بالعوابين العلم بالعوابين نعم لا يقول هنا طبعا ولما تفرق بين, أحد ال... بين العوابين إبراهيم احنا اتفقنا على معلومية السلعة ألا ترى فرقا بين معلومية الأول ومعلومية الثاني أم هو مثله وذكرنا قاعدة عزيزة في الدرس الماضي هي قاعدة في البيع صحيح تمام أن ما يصدق على البيع يصدق على على الشراء يصدق على على الشراء وأن العوض الثاني يأخذ أحكام العوض الأول فإذا شرطنا شرط العلم في العوض الأول فهذا الشرط لابد أن يكون في العوض ليه ونوع نبيه إخواني الذين يبيحون بوعد تخصيت وللأسف لا ينظرون في واقعها الموجود حاليا. إنما يفتون بحلها من خلال الأوراق المكتوبة تمام ومنها أوراق كتبت في زمان صحيح وأوراق كتبت في, إيه؟ في مكان أما واقع البيد بالتقصيد اليوم فهو مختلف جزءا وكلا عن ماذا عما كتب في الأوراق كالغناء الذين يقولون بحزم يحل الغناء ابن حزم أباح الغناء على صفة كانت موجودة فين؟ في زمانه أترى هذه الصفة التي كانت في زمان ابن حزم هي الصفة الموجودة الآن لا بل هناك فرق كبير جدا تمام يعني هل كان الغناء في زمان ابن حزم فيه من الفحش والخنى وفيه من تبرج النساء وظهورها عارية أمام الناس والفتنة بها والتماين الخضوع بالقول أبداً, أبدا ما كان فيه من هذا يبقى لابد من التنبيه على هذه الجزئية لأنها هامة تمام ولذلك قال لا ينبغي أن يفتي أحد في الشرع إلا أن يكون فقيها بماذا ومن ترى فيما سمعت من الشيخ ابن عسيمين أن رجلا سأله يوما سؤالا تمام وكان رجل مسنا وقطع عليه الدرس وقال يا شيخ أنا أسألك في كذا تمام فقال الشيخ والله يا أخي لك خصوصية لحق السن فلما أجابه عن سؤاله قال له وإما بتعرف أنا أذلك تمام وإما بتعرف أنا إيه أذلك فيعني هذا مما يعني جاء عظم قبر هذا الرجل عندي أنه رجل لا يثفي المسألة إلا, بإيه؟ إلا بمعرفته تماما بماذا بواقعها تمام إلا بمعرفته تماما بإيه؟ بواقعها لأن الفتوى تختلف زمانا وإيه؟ ومكانا كما قال ابن القيم تمام فهذا هو الشرط رقم كم؟ الخامس وهو شرط معلومية ليه؟ السعر ونبأنا على مسالة موجودة في زماننا هذا يا طلبة العلم ايش هي المسألة؟ ما يكتب في البيوع اليوم مما يسمى بالشيك على بياض صحيح؟ طب لو اشكلنا رجل فقال لا يمكن وهذا حدث معي والله زمانا مش معي انا شخصيا انما حدث في وقعه كنت شاهدا عليها لو انه لا يمكن الوصول الى الحق الا الطريق يعني مرة كنا وبعض اخواننا في مبلغ لا يتجاوز 300 جنيه وكان حقا لأيتام فلما قلت نكتب ورقب بال بالمبلغ لان رجل لم يكن يملك شيئا يي يمكن أن أن يبرع فنأخذه إيه رهن المبلغ تمام وقال بعض اخواننا وهو تاجر يعني قال يعني هذه لي أكتب ورقة على بياض تمام ف يعني قلت ولكن المبلغ كذا قال هذه فتوى دينية لكن دعني انا إيه هذا أو هذه الفتوى المهم يعني لما كلمته بعد قال لأن المحاكم في بلادنا لا تختلس به بورقة تمام بها مبلغ كهذا. فهذا لا يخيف ماذا لا يخيف المدين تمام ولا يحمس القاضي إلى إلى أن يحكم برد المبلغ. او بكذا او كذا، فما تقول في هذا؟ تجوز في هذاك مخصوصة. هنا محمود يقول تجوز في حالة لان هذه الحالة مخصوصة. محمد تجوز. ليش ليش الله وجد شعبي ما ينفع أي نعم. وشطر ماله. وشطر ماله هذا وجه في السنة فعلا من باب ترهيبه عن, عن عدمه يبا اذا ليست هناك فتوى عامة في المسألة يبا ينظر في حال الشخص اذا كان يظن به انه يماطد صحيح وان المحكمة لا ترد الحق الا بكتابة ورقة بيضاء هكذا تمام فتعين وفعلا والله الورقة كتبت يوم الجمعة مساء وتقريبا عند امتصاف الليل فجاني المدينة هذا في بيت الساعة الثامنة صباحا يوم الأحد ومعه المبلغ تمام وقال أنت مسؤول عن ربض الورقة إيه؟ الورقة لي تمام ففعلا يعني إذا لم تكن وسيلة للتوصل بها إلى أغز الحق تمام بمعرفة حال ان شخص انه يماطن او كذا فذلك يتعين فذلك ايه يتعين يبا هذا هو الشرط الخامس هل هناك مشكلة عندك في يا رجل هل عندك مشكلة في هذين الشرطين فضل لا يا لا ما تقول نادرا أنت تعلم الواقع أنت تعلم الواقع الواقع أن لا تحدث نادرا أبدا بالعكس بشائعة جدا في بيوع التقسيط على وجه خاص شائعة جدا خاصة في بيوع السيارات خاصة في بيوع السيارات هي أخرى نتكلم عنها هنا لا يبيع الحمل بارك الله فيك هنا لا يبيع الحمل مثاله أن بيع الأنسة الأنسة في البهائم غالبا ما تكون ثمنها أعلى من ثمن الزكر تمام في البالك ثمنها أعلى من ثمن الزكر وهكذا بارك الله فيه نفس الأنسة يعني هنا لا يبيع الحمل هنا لا يبيع الحمل تمام لا يبيع الحمل لان النساء هنا وقع على الصفة ان ايه حامل وفيها نتاج تمام حامل وفيها نتاج لكن الذي اتكلم عنه هو بيع الحمل ان رجل يقول هذه حامل انا اشتريه ولده فيقول بكم هنا حصلت جهالة لي لأحد العوضين لا نريد أن نخرج من درسنا بارك الله فيكم فنذكر شرطا رابعا سادسا ولا كام طيب الشرط السادس أن يكون مالكا للسلعة أن يكون مالكا للسلعة وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث حكيم ابن حزام لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك ولدليل العموم الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وبالنظر الصحيح ان الرجل ان الرجل لا يرضى ان يبيع غيره أن يبيع غيره ما يملك أن يبيع غيره ما لا يملك ما يملك ما يملك ما... إبعاد الأدلة فرح وقد يصح البيع ويصح البيع من المالك او من يقوم مقامه كالوكيل وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم وكلا غيره نعم وكذلك الولي الذي يلي المال يعني مثلا ولي الأم صحيح لو حق إنه يبيع ويه ويشتري تمام يبيع ويشتري وكذلك الولي هو يلي مال اليتيم وإن كان لا يملك المال صحيح لكن له فيه ولاية له فيه ولاية طيب ذكرنا الآن الوكالة والولاية أما الوكالة فدليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل الصحابة كما حصل أنه وكل بعضهم في الشراء البيت ما الدليل على الولاية ولا تؤتوا السفاء أموالكم التي جعل الله لكم فانظر الى قوله اموالكم تمام هذه لا فيها نكتة بل هي عالية ان تضحق او تبتسم يعني استغفر الله و الضحف بمعنى الابتسام في اللغة صحيح طب ما الدليل على ان الضحف بمعنى الابتسام فتبسم ضاحكا صحيح لو نعم لو كان الضحك يختلف عن الابتسام لمحتاج إلى ايه لو كان الضحك هو هو الابتسام لمحتاج إلى ان يقول ايه فتبسم ايه ضاحكا لما لما كان هو هو اما لما كان يختلف عنه قال فتبسم ايه ضاحكا ولو كان شيئا واحدا لمحتاج الى ايه فحيح ففرقوا بينهما بالصوت الذي يضحك لو صوت الذي يتسم في حركة شفاه تمام أنت ابتسمت فإذا عندك من علم بهذه النقطة بلاغي أضف المال إلى إلى إلى الوصاى وإلى الأولياء نعم بما يدل على أن لهم ايه؟ تصرف فيه تمام وهذا التصرف يشمل الليه؟ البيع والليه يبقى اكتب ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما هذه الآية في أي سورة السلام فلما عضاف المال إليهم فلما عضاف المال إليهم دل على أن لهم تصرفا فيه وهذا التصرف يشمل بيع والشراء ونحو ذلك. طيب نأتي إلى مثال موجود في الواقع اليوم وهو ما يحدث أن رجلا يريد سلعة معينة فيأتي إلي رجل يقول أنت تريد كبا نعم فيذهب فيشتريه له ثم يقصط عليه السعر صحيح؟ ما تقول في هذه الصورة جائزة أم غير جائزة؟ مع التعليل انا لا اريد جوابا مجانيا لا هيزود هيزود. ولي النقطة في السيادة ام النقطة في ما يفعل ده بياخده روح يقول له نعايز اشتري ثلاغة رسالة صحيح فيابضوا معه للمحل يقول له دي يقولوا طب استنى ثم يشتريها بعدين يبيع على على أقصات هذه الصورة جائزة أم غير جائزة مع التعليد فضل بيعين. بيعين. هذا شيء تظهر بايعين تظهر بايعين هذا مبيع العين لا ليس هذا مبيع العين بايعين يبيع لنفس اللي نفس الشخص فيصبح المشتري والباعي شخصا واحد طيب ما عندك يا محمود هي ما قلنا الوكاله في البيع جائزه يا محمود لا باين دانه باء ما ليس عندك كان جائزه لانه باء ما ليس ايه عنده واحيانا لا يقبض السلعه اصلا انما الثاني هو اللي بايه يقبض تمام هذه الصوره غير جائزة. مع شيوخه الأسر ومثال ومثال هذا البيع وما يحصل اليوم من ذهاب الرجل مع الرجل ليشتري له السلعة ثم يبيعها للثاني مع الزيادة الثاني مع زيادة. وهذه السورة جائزة لسببين. الاول لانه من بيع ما ليس عنده نعم لانه من شرط البيع ان تكون السلعة في ملك البائع قبل العقد. هذه الصورة موجودة في القوات المسلحة بسو... هذا البيع موجود في القوات المسلحة بصورة شائعة جدا تمام تمام ان بيذهب فيش بيأخذ بنات بسلعة معينة وتبيعها له تأخذ منه ايه اقصاد وبيذهب يحصل انه السلعة فبكون قد باعت له قبل إيه؟ قبل قبض السلعة وملكها ثانيا هذه الصورة فيها إيه؟ فيها ربا من باب آخر أمهل يا أخواني أمهل لما أتكلم يعني أمهلوني حتى لا يضيع الكلام من رأسي فأنا أقول عند نهاية كل مسألة من له إيه؟ إشكال فدعوا الإشكالات بين المسألة والمسألة لا تهجم علي في وسط المسألة هكذا فتضيع المسألة وضيع الإشكال صحيح ورب العالمين قال لنبيك لا تحرك به لسانك لتعجل إن علينا جمعه يعني طالبه بماذا بأن يصبر صحيح وأن لا يتعجل جبريل عليه السلام صحيح حتى يسمع ويجمع الله عز وجل وقرآن وفين في قلبه فلا تتعجل فقد يكون جواب إشكالك معي في إيه في كلامي صحيح في تسلسل كلامي فتكون قد وفرت على نفسك جهد تمام وفرت علي أن عناء ربك وأنا تضرر بهذا نفسيه عندما أقول أمل أو طالب بعضكم بأن يعني ينزل يده فأنا لا أحبه فلا تضطرني له فقل هذا فيه ربا من جهات أخرى وهذه عكس مسألة موجودة في الشرع لي مسألة له تورق أين الربا في هذه المسألة تمام طيب اكتب بها معي كما أن في هذا البيع من الربا كما جاء في الشرع من النهي التورق لما في التورق من حيلة على الحرام لما في التورق ايه؟ التورق ت و ر ق وخذ لغة من الورق سيأتي شرحها. لما في التورق من حيلة على الحرام هنا أنا أنا عند مسألتين مسألة الأولى تعريف الإيه التورق وحكم التورق وحكمه المسألة الثانية ما هي ما تورق وصوليا بقياس إيه قياس العكس قياس إيه العكس تمام طيب نتكلم له عن التورق والتورق هو ما يعرف اليوم عرفا بحرق البضاعة بحرق البضاعة كأن الرجل يريد المال ولما يملك فيذهب الى البائع فيشتري منه سلعة نسيئة او بالتقسيط. ثم يذهب الى بائع اخر فيبيعه فيبيعها له نقدا باقل من, إيه؟ من سعرها هذه الصورة حرام ام حلال حرام لماذا حرام لا. بيتحايل لما فيها من إيه؟ من مقصد الحيلة على على المال، تمام؟ فيكون حقيقة الأمر إنه باع مال بمال، ولكن تحايل فأدخل بينهما اللي سلع، تمام؟ فأدخل بينهما اللي يبقى هي حرام لما فيها من حيلة على الربا. بدل ما يروح يأخذ من تهجر مال صحيح وقول له هذا المال مع الزيادة مثلا اخر السنة فبيروح يعمل ايه يجب سلع ومدخلها هنا ويطلعها هنا ويكون حقيقة الامر ان هو ايه مسك مال واصبح عليه ايه مال مع الفضل والايه والزيادة تمام والتورق حرام لما فيه من حيلة على ربا وقد حرمه من اهل العلم عمر بن عبد العزيز رحمه الله وكان يقول وكان يقول التورق أخية أرجو من الأخوات أن يسيطرن على الأطفال أرجو من الأخوات أن صوت الأطفال قد على على صوت الدرس ويقول التورق أخية الربا قول عمر بن عبد العزيز أخية الربا وكان ابن تيمية رحمه الله تعالى يشتد في تحريمه جدا ويقول الحيل لا تزيد الحرام إلا إيه؟ إلا خبسا والله إخوان إحنا ذكرنا قاعدة هذه القاعدة تصلح دليلا على تحريم هذا البيع شفت فائدة ذكر القواعد اول الباب يا احمد هذه القاعدة التي ذكرنا تتبلور الان صحيح طيب كيف تتبلور الان إيه؟ الامور بمقاصدها القاعدة اللي ذكرناها في اول كتاب البيوع الامور بماذا مقصد هذا الرجل ايش هل مقصود البيع والشراء ولا مقصود المال فيكون حقيقة الامر انه اشترى الف جنيه مثلا تمام بألفين ليه لانه راح اشترى هذه السلعة نسيئة بكم بألفين صحيح وبعها في مكان اخر باسلوب حرق البداع بكم بألف وكمسمية مثلا فيكون حقيقة الامر المقبض 1500 وخمسمية وصرع ليه فيكون قد باع مالا بمال مع الفضل والزيادة لما قلنا وكان ابن سيمية اشتد في تحريمه ويقول الحيل لا تزيد الحرام الا خبسا وقاعدة الامور بمقاصدها نص وقاعدة الأمور بمقاصدها نص في هذه المسألة طبعا نتكلم عن التورق وأدلة المجوزين فيما بعد لكن أنا اضطرلت إلى ذكر هذه الفائدة المتصلة بالتورق لاتصالها به طيب أترى علاقة بين التورق والمسألة التي معنا نعم إن هذا رجل أصلا لا يريد تجارة ولا إيه ولا بيع ولا شراء بالدليل إن كل ما يجيله واحد يقول له تعالى اشتري الأبدي وبعدين يدفعه أكثر فيكون حقيقة الأمر المعمل إيه إنه باع مالا به يبقى هي هي المسألة إليه تورق هنا كنت أخف متعجبا عند الحديث الربا سبعون بابا تمام وكنت أقول يعني سبحان الله فلما فعلا نظرت في واقع البيوع وجدت أن في أبواب كثيرة جدا للربا، منها التورق ومنها بيع العينة وبيوع التقصيد وبيوع كثيرة جدا موجودة في واقعنا هي من أبواب الربا تمام وفعلا أبواب الربا إيه؟ كثيرة وكثيرة إيه؟ جدا قال الربا سبعون إيه؟ بابا أهوانها كمثل واقع الرجل على أمه يا أخي لفظ السبعين أنت تدري أن لفظ السبعين في اللغة لا مفهوم لها تمام لما لفظ السبعين لما تأتي لغة فالغالب أنها تأتي لماذا تأتي للتكسير تمام لا للحصر العدد أصله للحصر الأصل في العدد إنه إيه يعني مولك صلي أربعة ركعات يبقى إيه هي أربعة دم ثم ثلاثين يوم إيه هي ثلاثين لكن في لفظ في اللغة في اعداد في اللغة لما تذكر بتذكر لليه ليس لمفهوم لليه لليه لمفهوم العدد او لحصر العدد زي ما تقول ده النبي وص على ايه على سابع جار انت بتقصد السابع تحديدا ولا ايه على كل جار فلفظ السابع في اللغة العربية ومضاعفتها ليست لليه للحصر انما للتكسير حسبكم هذا من درس الليلة فقد تم ساعة الان وعانوا على ذلك بيع المنابذة كأن الرجل ينبذ الرجل السنعة ويقول له متى نبذتها لك صارت ملكا يقول صديقي يعمل في فندق وهذا الفندق به حمام سباحي ويأتي إلى هذا الحمام وتأتي إلى هذا الحمام نساء شبه عرايا، ولكن عمله هو في لعبة في التنس، وهذا الملعب بجوار الحمام مباشرة، وهو يراهم يراهن، وهن على حالتهن، أولا هنا مفاسد كثيرة جدا في هذا العمل. منها مسد خطير جدا وجوده في هذا المكان ولا شك أن وجود الإنسان في بيئة معصية أمر يؤثر على ماذا؟ على قلبه وأرجو أن تتنبه أن القلوب تمرض يا الله وأن العلا تشتد بها حتى تموت في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فزادهم الله وكما أن لنا عناية بأبداننا الرجل ينزعج لو أن درس تألم ويطلب له الطب ولو كان الطب يبذل فيه كل مال تمام؟ من أجل أن يحافظ على درس ممكن يدفع أموال ضخمة فأين عناية أحدنا بقلبه وإنه طبه لإيه لقلبه وإنه طبه لقلبه فكل مسلم عليه أن يعلم أنه بحاجة إلى أن يطبب إيه قلبه لأن القلوب تمرض فوجود في هذا المكان لا شك يمرض قلبه لأن الإنسان بكثرة مشاهدته للمعصية يوشك أن تنعدم عنده إيه الغيره على الدين وفعلا الواحد لما يجلس أقوام كهؤلاء فترة طويلة من الزمن تنعدم عنده عليه الغيرة وتموت الغيرة عنده على له على الدين وعلى الأعراف فلو لم يكن في المال من حرمة ولا شبه لكفى وجوده في هذا المكان صحيح ومن يدور حول الحما يوشك أن يقع والنظرة يعني والحديث لا يصح سهم مسموم من سهام إبليس كما يقال فلها أثران أثر السهم وأثر السم على القلوب وفعلا كم من نظرة أمرضت له أمرضت القلوب وقد حكى ابن القيم خصة واقعية عن رجل نظر إلى امرأة وكانت يهودية وكان هو مؤذنا فلما نظر إليها نزل يطلبها فقال من أباك حتى, إيه؟ حتى تكفر بدينك فكفر بدينه فلما كان في ليلة عرسي وبنائي صعب إلى سطح له الدار فسقط فمات هناك كتاب قيم جدا في هذا الموضوع وابن القيم نفسه كتب في كتابه الشهير في راسة من خطر النظرة فوجوده في هذا المكان قص يعني هو على لعبة التنس لا يبعده عن المفسدة لأن النساء تلعب من هذه وتلعبها بملابس التنس وهي ملابس ايه اقرب ما يكون الى ملابس اللي الى ملابس السباحة السباحة لا ملابس <تصفيق> <تصفيق> الله المستعان ثانيا هذه الفنادق تعلمون ان بها خمر وقمار وصلاة افراح وكذا فالمال لا اشك فيه في حرمة والحرمة هنا يعني غالبة على المال لأن بالنظر الى الامر نجد اني حصيلة الفندق من الخم والخمار وصلات الافراح تمام اكبر بكثير من حصيلة الفندق على تأجير له الغوة. تمام ولو قلنا انها يعني تتساوى الحصيلة تاني فالمال اذا في حرمة يقينية بلا خلاف وبلا شك فالحرمة موجودة يبا ماله لا شك في حرمة وحرمة شديدة جدا تمام لا عبر سباب أنه يشرف على بلعب التنس أو كذا لأنه يقبض ماله من ماذا من الفندق والله المستعان وأقول لأخي الأرزاق مقسومة الأرزاق مقسومة والآجال مضروبة تمام هنا قزاء الله وخيران يقول قلت ما ثابكم الله بأنه يلزم من تزوق طعاما من أجل التجربة أن يضمنه وهذا مخالف لعمومات الشريعة في المسامحة في مثل ذلك أنا شرطت شرطا أن يقع من ظلم على البائع يعني مثلا لو قلنا بأن هناك لا شك ظلم قد يقع على البائع من هذا يعني رجل يبيع التين مثلا تمام لو كل رجل دخل عليه فتزوق واحدا فلا شك أنه يظلم عند إيزي صحيح أنه في الشريعة قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الرجل أن يستأذن صاحب الحائط ثلاثا ثم إيه؟ ثم يأكل ماذا تفهم من هذا الإذن أصلا ماذا تفهم من هذا الإذن إقرار لأن طالما أنت ناديت عليه سلاسة وسكت عنك إذا أقرك أن تأكل ماء ما تشاء لكن أترى البائع اليوم لما تقدم عليه وتأخذ واحدة تتزوقها سمة يخرك على هذا لا أقرار هنا منعدم بارك يؤجر عينا كشقة أو دكانا وضمانا يخرج المستأجر عندما يريد يأخذ عليه شيئا على, على بياض طبعا هذا لا يجوز لكن ما السبيل لضمان حقه السبيل أن يجعل العقدة مؤقتا بمدة زمنية تمام من اكتشف قبل نوم فترة قليلة أنه أمزل ولا يعلم متى حدث فهل يعيد صلاة اليوم كله طبعا المزي لا شك يفسد الهدوء وبالتالي يفسد الصلاة لكن كيف يحكم على هذا ينظر متى تحركت شاوته في, في اليوم فإن كان قد تحركت عقب العصر مثلا يعيد الله المولى العشاء فيعتبر ب ب بآخر ما كان من من أمري، نعم؟ خروج المذيع نقص الوضوء يا رمضان. أظهر السؤال من الرجل ما سأل عن هذا، إنما سأل عن خروج المذيع وهو تحقّه. أنا لا أتكلم عن طهارة السود الآن نتكلم عن نقد الوضوء به هل يجوز سداد الدين بالزيادة نعم يجوز سداده بالزيادة بس بشرط الشرط هو أن يكون منصوصا على, على الزيادة عند أغز الدين يعني أنا ذهبت إلى رجل أعطيني مئة جنيه فأعطاني مئة جنيه فلما حان وقت السداد أعطيته المئة وزدته عشرة ولم يكن بيننا من, إيه؟ من شرط الزيادة بل هذا من حسن القضاء من حسن القضاء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اخذ من شخص شيئا يعني زادا كتاب الاسرائيليات والموضوعات في التفسير للشيخ ابي شيبة من الكتب القائمة الطيبة وهذا الكتاب سد بابا تمام من الأبواب الهامة جدا في التفسير وباب الإسرائيليات والموضوعات ولكن طبعا حفر شطب في مسألة قصة الله الغرانيق حفر شطب في قصة الغرانيق والتي في آخر سورة الله النجم السجود سجود النبي صلى الله عليه وسلم وسجود الله المشركين أي معه، لكن أما ما ذكر في خاصة المقدمة حول الإسرائيليات في التفسير فهي طيبة والله المستعان. هذا آخر سؤال، قد أجاز بعضون العلم زيادة على إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة، والبعض قال بعدم الجواز، فما الراجح؟ الراجح عدم الجواز. سلمكم الله. تمام الراجح عدم الجواز، وإن كان من بناء العلم قد قال بالجواز صحيح. سلمكم الله عز وجل واستدل عليه بدليلين اثنين. الأول حديث صلاة الليل مسنا مسنا. تمام وهذا حديث صحيح والثاني أفر عمر أنه أمر أبين أن يقوم بالناس بثلاثة وعشرين وكعب وإجاب عن هذين الدليلين بالأجوبة الآتية أما حديث مسنا مسنا فلو جعلناه دليل عموم فهو مخصوص بماذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم تمام الذي فيه ما زاد في رمضان ولا في غيره عن 11 إيه ركعا ولو كان يجوز أن يزيد المرء على ذلك لسبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو, ولو مرة ولم يثبت ذلك عنه أبدا تمام وسؤال رجل صلاة الليل ثم قال مسنا مسنا الظاهر وأنه كان يسأل عن ماذا عن الكيفية لا عن العدد يسأل عن ماذا عن كيفية صلاة ال 11 ركعا هل صليها اربعا متصلات تمام ام ركعتين ركعتين وكذا تمام اما سلمكم الله ثانيا اثر عمر فهو ضعيف هو ضعيف وقد ذكر الشيخ الباني رواية عزيزة في كتاب قيام رمضان أن عمر رضي الله عنه أمر ربين أن يقوم بإحدى عشر ركعة وتترجح رواية الإحدى عشر على رواية الثلاث والعشرين لماذا؟ لأنها توافق ماذا؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهي أولى من رواية إليه؟ الثلاث والعشرين تمام؟ هذا الذي يترجح في المسألة ذلك عمة الحجاز ممن قالوا بجواز بيادة احتاط منهم من احتاط الشيخ ابن باز قال والأولى والأرجى عندي أن يزيد تمام؟ قال هذا أولى أن لا يزيد على 11 شركة طبعا هناك ورقة طويلة جاءت فيما يخص موضوع الدعاء وهذا طبعا لاه وقفة أخرى عمر قال والذين ينامون عنها إيه أفضل. يعني ينامون عن الصلاة اول الليل ليقوموا ايه اخر الليل ثاني لان هذه الصلاة اقرب الى السنة منها من إيه؟ من صلاة ال العشرين المولى لماذا لانها اطول ففيها من طول القيام وطول الركوع والسجود مما يوافق السنة مما يوافق السنة فهذا سبب اخر ورأيت من طربة العلم في الحجاز من يفعل طبعا يقول وما أفعل وأنا أريد فضية الصلاة في الحرم المكي والصلاة الواحدة بمئته والله من ترك شيئا لا يتركه إلا لله إلا عوضه إيه إلا الله إلا عوضهما ثم معلم أن هذه الفضائل المسكورة لمثل هذه الصلاة لا تحصل إلا بموافقة إلاه سنة. يعني لو صلى رجل في الحرم المكي كل يوم الف صلاة على خلاف الهدي اتظن يجازى على كل صلاهنا هنا بمئة الف فيحصل عشرة مليارات صلاة ابدا طالما انه خالف ليه سنة واقول كلمة اخير اختم بها اخواني لا تفرحوا تمام لا تفرحوا ابدا بيه بالبدعة وعليها زينة وبهج فالناس وللأسف يفرحون بالبدعة جدا وقال ابن وضاح والبدعة عليها زينة وبهج يعني قد يسعدهم عمل جدا ويفرحهم دون النظر إلى موافقته للسنة أو مخالفته للسنة وإن أضرب المسأل أضرب المسأل بهذا الدعاء الذي يقع في صلاة الوتر لس يفرحون به جدا لأن منهم من يبكي وتأثر ولما فيه من التطويل والترثيل فيفرحون به ولو سألوا أنفسهم سؤالا فسيطا هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا لكان الجواب إيه لا أراضي الدعوات أفضل من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم يعني وأنا أقف خلف الإمام يدعو هذا الدعاء وأفعل كذا وكذا قلت أقول يكفي كأن تقول اللهم اهدنا في من هديت صحيح ودعاء واللهم اهدنا في من هديت يجمع يجمع ما قلت ايه تمام كله وتولنا في من ايه في من توليت وقنا واصرف عنا شرعه ما قضيه تمام فأرجو أن لا يفرح إخواننا بهذا وأن لا يفرحه بأي أمر دون النظر إلى موافقة أو مخالفة للسن تمام دون النظر إلى موافقة أو مخالفة للسن اسمعوا بارك الله فيكم الساعة الحادي عشر إلى دقائق تعلمون أن الفجر قريب فأرجو بارك الله فيكم يعني أن يستوقفني أحد بسؤال أو بغيري لأن فعلا لا أجد أصلا يعني صرفا أتكلم به بعد ذلك وصل الله معنا